ندخل سويا إلى قصر قارون نتلفت في ا ن ح ا ء ه لننظر إلى أرائكه ننظر إلى خزائنه ننظر إلى تلك المفاتيح التي تنوء بالعصبة وللقوة كيف كان يتعامل قارون مع هذه الأموال كيف كانت نظرته للناس نخرج من قصره ثم نركب معه في قافلته لننظر كيف كان الناس يتعاملون أيضا مع قارون وكيف تنوعوا وما هي ق نهايته. عبر ينبغي أن نقف عليها نحن اليوم معكم وأسر الله أن ينفعنا بمن ت ك ل م عن فمرحبا بكم ويسعدني والله بقاؤكم معنا ف ا ه ل ا بكم السلام عليكم, السلام, السلام عليكم كيف حالكم يا طبعا يا شباب لل... القصص التي ذكرها الله تعالى في القرآن تستطيع أن تقول أنها يعني حددت بسبب كثرة العبر التي فيها يعني مثلا ذكرت لكم سابقا لما سأل أبو ذر النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله كم عدد الرسل قال عليه الصلاة والسلام مئة و ش ر و ن ألفا هؤلاء المئة و ل ف اختار الله تعالى منهم فقط خ م ن ب ي حتى يذكر قصصهم حتى يذكر أسماءهم وهل خمسة ن ب ي أيضا منهم خ م عشر نبيا ذكرت قصصهم و ع ش ر نعرف أسماءهم ولا نعرف قصصهم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 صح. عليه السلام كيف تعرف على والد امرأته نعرف المهر الذي دفعه موسى ليتزوج حتى هذا نعرفه شف من شدة الدقة بينما مثلا إبراهيم وهو خير من موسى عليه السلام ومع ذلك ما نعرف التفصيلات عن عيسى عليه السلام شعيب و لوط غيره من الأنبياء هؤلاء لا نعرف التفصيلات التي نعرفها نحن عن موسى عليه السلام اليوم سنقف في قصة موسى عليه السلام على رجل كان ابن عم لموسى ولما رأى موسى قد أوتي الرسالة والنبوة غضب وبدأ يسب موسى في كل موطن ويتنقص موسى عليه السلام ك ا ن ه يريد أن يجمع إلى ملكه الذي عنده من المال يريد أن يجمع إليه الرسالة والعلو ف الأرض ذكر الله تعالى تفصيل قصته تعالوا اليوم ي ع نعيش ي ن في صحة تعبير دوحة دوحات القرآن و ا ح ة من واحاته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 لكن لو الواحد ما عنده فلوس ما م ا طغى لذلك النبي صلى الله ل ي ه و م يقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم و ل ي زكيم وليم عذاب أليم ذكر منهم قال عائل مستكبر واحد فقير وما عنده شيء ومستكبر وشايف نفسه على الناس يا أخي هذا دليل قلبك مريض لأنك ما عندك أي شيء يدعوك إلى الكبر لكن لو واحد فرضا استكبر ل ا ج ل أشياء معينة عنده واحد يملك ملايين سبب. شيء فاستكبر نقول هذه معصية لكن يعني على الأقل ف ي سبب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 يعني م ث ل مدير الشرطة صاحبي ما أنا, أنا اللي معطي السيارة مدير رئيس البلديات أيضا صاحبي أنا اللي ضبطت علاقتي معه مدير جهاز المباحث أيضا ا ن ا وضعي معاه حلو لأني أنا سافرت به مرة على حسابي ووديت معي باريس ويتمشى وكلفت مئة ألف ريال وأنا اللي دفعتها ا ن وبالتالي ا ن ا لما آتي وأطغى على أرض فلان و ا خ ذ ه ا هو ما يستطيع أن يشتكيني كما قال إذا إذا ضل الأمير وكاتباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء إذا كان الواحد الأمير بيظلمه والقاضي لن ينصفه وجهاز المخابرات ولا المباحث والشرطة كلهم ضدي إ ذ ا ا ن ا من م ن سينصرني فهنا قارون ضبط أموره مع البقية ثم بدأ يبغي أخذ أرض هذا وأعجبتها المزرعة, أخذها المزرعة، أعجبتها المرأة ج ا وتزوجها غصبا عن أبيها أ ع ج ب ت مثل ما يفعل اليوم عدد كبير من ا ل ط غ ا صحيح مع الأسف يعني يكثر ماله ويبدأ يبحث عن ا ل مناصب ثم يبدأ يبغي على الناس ولا ي س ت ط ع و ن أ يستخرجوه منه صح. كما حدثني أحد القراء الذين يرقون الناس يقول جاءني مرة شخص عنده ألم شديد في يده لا يكاد يعني يدعى ينام فإذا هو تاجر كبير جدا و له مسؤوليات يقول فرقيته ا ل ر ق الشرعي عمرارا ولا تبين شيء وقال يا ا خ ي أنا ذهبت للطب ولا أفادوني فقلت لعلها دعوة من مسكين ظلمته يوما ويعني وأصابك الله تعالى بهذا يقول فخرج من عندي ثم جاءني والله بعد أسبوعين أو ثلاثة وقد شفي سبحانه. وقال نفعتني هذه الكلمة أكثر مما نفعني غيرها قلت كيف؟ قال أنا كنت أبني قصرا وبجانبها ر ض فأردت هذه الأرض أضيفها مم. للقصر وسألت عنها فإذا هي لأم أيتام زوجها توفي وترك له هذه الأرض مم. حاولنا أنها تبيعها فأبت قالت أنا مسكينة لما أبيعكم مياه م ا ئ ت ي ن ث ل ا ل ف الفلوس سنصرفها خل هذه الأرض تمسك فلوسنا وتزيد قيمتها يكبرون ا و ل ا د ي يبنونها يقول حاولنا نغريها فأبت يقول القارئ هذا فقلت ل فماذا فعلت قالوا ل ل ه دبرت الموضوع في البلدية وكتبوا الأرض باسمي شوفوا الظلم الصريح ف ب غ و عليهم ص ا ر عنده طغيان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 أن الله لم يصبك بما هو أعظم يقول لما خرجت من عندك ذهبنا واعتذرنا منها واعطيناها ف ل ه ك ب ي ر يعني بأضعاف أرضها حتى رضيت وسامحتني فأذهب الله عني ذلك صحيح. فأنا أعني أن بعض الناس ح ي ن مثل قارون يكثر مانف فيبغي ذلك الله تعالى يقول كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز يعني كنوز ذهب فضه أموال ما إن مفاتحه هنا الله تعالى ما وصف ما وصف مقدار المال وصف المفتاح المفتاح اللي <تصفيق> تفتح بهذا أقل فهذا يدلك مثل لما يكون عندك ا ن ت مثلا أموالك ا ق و ل لي كم عندك فلوس تقول والله أنا حاطها عندي في خزنات في البيت فأقول يعني كثير الفلوس تقول والله شوف هذه المفاتيح فإذا خمس و ع ش ر مفتاح ا ق و ل أف تقولي والله عندي خمس ع ش ر خ ز ن ة مليانة فكثرت المفاتيح ع ن د ه حتى ا ن ه ا ما ا ن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة جاءه قومه ينصحونه إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ليس لا تفرح أن الفرح والسرور مكروف الإسلام لا لكن لا تفرح الفرح اللي فيه نوع من الطغيان أي. الله ما يحب الإنسان الذي إذا فرح قال والله اليوم سعادة اليوم أنس جيبوا الخمر جيبوا كذا لا لا يكون فرح منضبط بالضوط بالشرعية إن الله لا يحب الفرحين طيب كيف تتعامل مع مالك وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة طيب والدنيا أتركها يعني ما أسكن بيت حلو ما أركب سيارة حلوة ما أتزوج ما أسافر ولا ت ن س نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك أحسن للناس مثل ما الله تعالى أحسن إليك وجعلك ذكي تجمع الفلوس وعندك لسان حلو تقدر تقنع فيه في أثناء المفاوضات وتغلبهم وعندك تفكير وعندك قدرة على الإدارة مدام الله أحسن ا ل ي ك ما جعلك غبيا مسكينا صحيح. معاقا أحسن, أحسن للناس. للناس وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين طيب هل قبل هذه النصيحة؟ لا, لا قال إنما أوتيته تبقى. على علم عندي قال الله ا و ل م يعلم؟ أن الله قد أهلك من قبله من القرون من أهو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته ركبها ل م ر ك ب العظيم وطلع قدام الناس مثل ما يفعل بعض الناس أحيانا في ر ك و ب ا ل س ي ا ر ا ت الفارهة جدا ويخرج إلى الناس كأنه يقول ا ناس انظروا إلينا ناس شفوني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوب شهرة في الدنيا ا ل ب س ه الله ثوبا مذلة يوم ق ي ا م ة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما يجوز الواحد يلبس شيئا ا و يفعل شيئا ل ا ج ل أن يشار إليه بذلك واحد كذا راح واشترى ساعة مثلا بمليون ونص ريال بعدين هو جالس يبدأ يسوي كذا وقد أن يقول لك والله هذه تصدق ا ن ا خدتها كنا في باريس مرة وكان ما صنعوا منها إلا ثلاث حبات في العالم كله و ا ح د اشتراها كذا و ا ح د اشتراها وأنا لحقت على الثالثة ما هي بغالية رخيصة مليونين دولار خيصة وهو قصده أن يشتهر يعني أن يلبسها شهرة ه ا عبدالعزيز وش رأيك يا شيخ باللي يرمون الفلوس على الناس ا ي احيانا ايضا الذين يعبثون بالمال يعني مع لاسف غالبا تقع في اماكن ش ب ه ا ت يعني في اماكن محرمة مراقص وغيره ويبدأ احيانا يعني يدعي امام الناس بها في بعض ا ل ط غ ا ي س ت م ت م عنده مجموعة من الناس و... وقعد كده خلني افنى يلا يا ناس أحسنت. وهذا أيضا فيه, فيه أيضا إذلال يعني هو لو كانت نيته أن يتصدق في أسلوب الصدقة وإذا كان نيتك أنك تهدي هدية لهم في ا س ل و ب معين للهدية ليس أنك ترميها عند قدميك والناس ي ن ط ر ح و ن عند قدميك يعني وإن كان الفقهة بالمناسبة تكلموا عن النثار النثار في الأعراس و ق ا ل ولا ب أ س به يعني تنجيط. لانها ع ا د ة تنقيط هذا العروس <تصفيق> كنا واحنا صغار الحمام و ج ا ح ن ا صغار كنا ي د خ ل مع أ م ي الى الحري فياتي أ ب و ابو العروس في الغالب يكون صارف خمسينات أيه. زين مثلا 5000 ريال فتجي لها مثلا كم خ م تقريبا ع ش تجي إلى مئة, مئة ورقة خ م فيرمي عشر ع و ا ل ص غ ا ر والناس يجمعون هذا الفقهة عبروا عنه بالنثار واختلفوا في حكما لكن إذا كان هو يعني يتعمد أن, يعني أن يذلهم ب ه الطريقة هذا هو المحرم قارون خرج على قومه يقول الله فخرج على قومه في زينته الناس ينظرون ا ل ي ه قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقارون هو طلع ا ص ل ا حتى هؤلاء المساكين يرونه قال الذين, شوف عاد قال الذين أوتوا العلم الناس اللي عندهم من العلم والإيمان ما يمنعهم من أن تطير قلوبهم مع هذا شوف يا جماعة ترى يعني حتى نكون أيضاً ع د ل عندنا عدل ما نكون مثاليين جدا لا يظن يعني مثلا أنتم والإخوة والأخوات أننا ح والله إذن الدنيا لا نلتفت إليها وخلاص لا والله يا أخي أنا ودي يكون عندي أحسن سيارة ويكون عندي أحسن صح. بيت وتزوج ا ح س ن ا م ر أ ه ويكون عندي أحسن منصب وهذا أمر يعني موجود في, في الإسلام ولا بأس به م ن الواحد يفعله هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب الشراب إليه الحلو البارد وكان يلبس حلة ج م ي ل ه يعني والله تعالى يقول كل من حرم زينة الله التي خرج العبادة و م ا ب ن م ة ربك م ا بنعمة ربك ف حدث. حدث فكون ا ن س ا ن يستمتع ب ه ا ل ش ي ء هذا ممحرم لكن الذي نعني يا جماعة أ لا ي ص ب ح نفس الإنسان ضعيفة كلما رأى أحدا مفضلا عليه بشيء من ذلك يبدأ يقول يا أخي ليت عندي مثل ه ذ السيارة يا الله شوف شوف ش ف تمشي تمشي يا الله زين وبعدين مثلا يرى معك جوال بعدين يقول من وين هالجوال؟ فتقول والله أنا شريته بـ بـ بـ مثلا بأربع ل ا ف ريال هي. قال ي و يا أخي يا ليت عندي مثلها طيب ما أنت عندك جوال بألف ريال م ا ش ي وضعك ا و مثلا أنت إيش تشتغل قال والله أشتغل كم راتب قال والله راتبي عشر ألاف فيقول في نفسي أخي أنا راتبي ستة أ ل ا ا خ ي ليتني مثله يا. طيب ما هو في ناس راتب ألف ريال ص ح ا ن ت أحسن منه وكل ما مثل ما قال تعالى ولا تمدن عينيك يرام م تعنا به أ ز و ا ج ا منهم ز ه ر ة ا ل ح ي ا ة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى فالواحد ايضا مطالب صح ان احنا نحب المال ونحب الفلوس احنا قاعدين نتعب انا ا د ا ه م في الجامعه وادرس الطلاب وتمسكني ز ح م ة الطريق الدائري فيه فيه كل عشان اخذ راتب وان شاء الله ن ف ع الناس بعد لكن لو ا ق ف ر الراتب وقفت الوظيفه في مثل ذا ل لا ترفع راسك تنكسر رقبتك تنكسر ق ب ت ك صحيح لكن التعامل مع المال ينبغي ان ك و ن ب م ن ه ج ا ل ش ر ي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 مثل ما ذكرنا سابقا لما تكلمنا عن بعض الذين يكونون في مسؤوليات معينة ويبدأ ا ح ي ا ن ا يحتال على بعض الناس ليأكل أموالهم أنا أعطيك مثالا صريحا أحيانا يأتي بعض الناس إلى شخص معين ربما يكون مسؤولا في, في, في, في أي جهة من الجهات جهة تعليمية جهة صحية جهة اجتماعية أي جهة من ا ل ي ه ا ل ت ي يحتاج الناس فيها إلى تخليص معاملاتهم فيأتي إليه بعض الناس لأجل أن م ث ل ا يعدل شيء في وظيفته واللي ينقل من بلد إلى بلد أو ينقل زوجته تكون م ث ل ا موظفة في الصحة موظفة في التعليم موظفة في شؤون اجتماعية في أي مجال إلى مجال آخر فبدل ما يحسن إليه إحساناً ع ا د ي ا هذا المسؤول الكبير اللي يملك ملائين وهذا المسكين الفقير ربما ليس عنده لراتبة يبدأ يقول ش و ف أنا بخلص موضوعك لكن ا و ل ثلاث رواتب تسلمها زوجتك أو أنت بعد النقل لدخله ي في حس ا ب وهل أنت مضطر إلى يعني زيادة 15 ألف في حسابك من هذا الفقير المسكين الذي ربما هذه الخمسة ألاف التي يسلمها عيشة. كل شهر يعيش بها وينفق بها على ا و ل ا د ه ويسدد منها قيمة السيارة بالتقسيط الاشتراع هل أنت إلى هذه الدرجة لا لكن فبغى عليهم بل أحيانا بعض الناس يأتي يتقدم إلى بعض المسؤولين ل ا ج ل أن بعض الناس ل مثلا تجار كبار و أو أمر أو كذا لأجل أن يسدد عنه د ي ن ا فيأمر أن يعطى مثلا مئة ألف ريال تسديد الدين فإذا جاء ليستلم هالمئة ألف فإذا هي فقط خمسين ف ي ق و ل يا جماعة أين ذهبت ا ل خ م س الأخرى وين راحت فيقال شوف تبغى هالخمسين ولا والله ما نسلم كل فلوس ا ل ا بعد سنتين نبدأ نقول الحساب خطأ التوقيع ما وغير مطابق نبدأ يعني نبحث لك عن أي سبب لنؤخرك لأخذ هذه الخمسين و ا ل خ م س الأخرى قسمت بيننا هل أ ت م مضطرون إليها؟ لا ل ي س كالطرار هذا المسكين هذا اللي حصل عند قارون فبغى عليهم وناس يتمنون أن يكونوا مثلك يقول الله تعالى عن نهاية قارون يقول الله جل وعلا فخسفنا به, به فقط لا وبداره الأرض داره فيها أمواله وفيها حاشيته وفيها خدمه وفيها أرائكه فيها كل الأشياء اللي كان أصلا هو يعني يستكبر بها على الناس الخيول التي كان يستكبر بها على الناس يركبها خُسف بها معه الحُلل التي كان يلبسها خ س ف بها معه ا ل ت ج ا ن والحُلي التي كان يتزين بها خ ف بها م ع الخدم والحشم ا ك ا ن ي ق و ل س ط العمر ا ء ل ه انت احسن واحد انت ج م ل واحد انت ما ف ا ح س م ن خ س ف بهم معه لذلك الله تعالى ما خسف به وحده لا يقول الله تعالى فخسفنا به وبداره الارض طيب هل وجد احد ينصره فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين له اللي استطاع ينتصر بنفسه ولا وجد فئة تنصره وأصبح الذين تمنوا مكانه صحيح. بالأمس الناس اللي كانوا يقولون يا ليت لنا مثل ما أتي ا قارون يا خ ش ف الأموال شوف العز شوف كذا وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي. وي هي كلمة يعني تقال عند الاندهاش والمفاجأة مثل ما نقول نحن يو مثلا فهم قالوا وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أنمن الله علينا لخسف بنا الآن ع ر ف ا ن الله حق يعني في السابق كانوا يقولون يا لي ت ن ي مثل ما أ ت ي ق ا ر ا ل آ ن يقولون اللهم لك الحمد ا ن ك ما عطيتنا فلوس مثله ولا كان خسف بنا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الظالمون ثم ذكر الله تعالى قاعده فقال جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ ليس نجعلها للمؤمنين ولا نجعلها الفاسقين لا نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين قول الله تعالى هنا يا شباب للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد بمعنى أن الدار الآخرة ممكن تكون للناس الذين كانت لهم الدار الدنيا أيضا ص يعني أنا ممكن يكون لي الدار الدنيا والدار الآخرة كلها نفس الوقت فيكون عندي في الدار الدنيا مراكب حسنة وبيوت حسنة وجاه وأولاد وعز وشرف ومنظر حسن واستمتعت في الدنيا وسافرت وإذا طلعت مكة ا ل ل والله عندي بيت وإذا طلعت ا ل أ ب ه ا اللي عندي بيت وإذا طلعت الخارج اللي عندي قصر فيه ن ا وقصر هذا مبحل ي س حراما ن الواحد يتوسع في الدنيا هذا ليس حراما لكن ا ه م شيء أن تجعل هذه ليس فيها ظلم لأحد وليس فيها طغيان أحد أو أكل أموال الناس بالباطل فممكن أن يجمع كما قال ما ا ح س ن الدين ن ا ما ا ح س ا الدينة والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجلي يعني إذا اجتمعت الدنيا والآخرة وصار الواحد استمتع في دنياه وأيضا استمتع في آخرته هذا اللي ذ ك ر ما في أحلى منها لذلك الله عز وجل قال هنا تلك الدار الآخرة نجعلها لمن يا ربي ما قال نجعلها للفقراء والمساكين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 وكل مطرب معطيه على الليلة م ث ل ا مليون دولار طيب ليش أنت ماذا تستفيد فقط ع ز ا و ا ف ت خ ا ر ا فقط هذا الذي عنده الذي يفعلها و تجده ربما أ ح ي ا ن ا ينشئ ما ينشئ من أمور الفساد ا و ربما أ ح ي ا ن ا ينشئها القنوات الفاسدة وهو غني عن الأموال التي تأتي منها لكن مجرد ا ف س ا د في الأرض طيب لو فرضنا أنه مثلاً عندي أموال قارن الله يرزقنا و ي ا ك م ن شاء <تصفيق> الله ولكن فرق ما بيني بين ابن قارون انه انا والله معترف انه هذا فضل من رب العالمين وهذا رزق اعطاني ا من حيث لا احتسب آه. هذه جائز في الحاله هذه هو لا. هو ما في ما في عندك م ش ك ل ة في هذا بل نحن مطالبون يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمل مال الصالح للرجل الصالح <تصفيق> ويكون عليه الصلاه والسلام المؤمن قوي خير وحب الى الله من المؤمن الضعيف <تصفيق> وفي كل الخير والله تعالى يقول ف م ش و ا في مناكبها وكلوا من رزقه جمع المال ما في م ش ك ل ة بالعكس يا أخي أنا ودي أني عندي ملايين ل ا ج ل ا ن ك لما تدخل إلى مسجد ثم ترى المسجد الفرش يعني غير نظيف ومقطع ما تذهب تتصل على التاجر فلان تقول يا أخي في مسجد بكلف مئة ألف ريال كم تدفع منها؟ ك ا ن عشر ألاف خلنا خمس ر أرجو ك ل بدأ لي ا خ ي ما أذل نفسي عند كل واحد أرجع وأصرف من حسابي على طول أصرف من زكاتي في إطعام فقراء رأيتهم ف ي يا أخي أنا كنت قبل ل كميوم في تنزانيا وكان عندنا بعض اللقاءات والله يا أخي تمر أ ح ي ا ن ا ببعض المساجد مرينا مسجد فإذا المسجد الفرش فيه نصف المسجد فقط مفروش و ا ل ب و ي ه نصف المسجد ما في بوية ما في, ما في دهان طيب هذا يحتاج ربما ا ل ى خ م ولا ستين ألف طيب هذه من الذي سيتكفل بها لو, لو كان عندي مثل الأموال التي عند بعض التجار الذين يدفعون الخمسين والمئة ألف والمليون وهو ما يدري عنها ا ص ل ا لقلت والله يا شباب الحمد لله نعطيكم من غير حساب لكن تحتاج ا ح ي ا ن ا أن ترجع وتكلمها التاجر, وتكلمها التاجر فوجود المال عندك بالعكس لهذا ا م ر حسن ا ن م ا القضية كيف أتعامل مع هذا المال مع وجوده لذلك الله تعالى قال هنا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوهم في الأرض ولا فسادة ثم قالوا ل ع ا ق ب ة للمتقين, للمتقين. السعادة في الأخير والأنس والفرح والبعد عن العذاب يكون في ا ل ا خ ي ر للمتقين وليس لغيرهم الله يجزيكم خيري شباب وأسأل الله أن يجعلنا ممن يهتدون بهديه ل ا ن ترى يعني الوقوف على مثل هذه العبر كما قال ه تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ويقول الله جل وعلا أن قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتر رب العالمين ما افتر هذه القصص وهي لم تقع بل إنها وقعت و يعني وحصلت لكنها مطالبون ا ن ننظر للعبرة التي تأتي منها أسر الله نجلل من يعتبرون <تصفيق> الله ي ي د خير أنتم ي ض ا ح ب ه ا أيضا ا س ر الله أن ينفعنا و ي ا ك م بما قلنا وسمعنا وأن يجعلنا من يعتبرون فعلا بالكتاب و ا ل س ن ه ويقفون عند عجائبه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمة وأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم مالا صالحا آمين يا رب العالمين إلى ا ل ق ا ء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته